الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة جديدة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ الصالح بن فوزان الفوزان حفظه الله السؤال التاسع والستون يقول فيه السائل هل يكفر الأشاعرة والمعتزلة ومن على شكلتهم في المعتقد؟ وهل يجوز أخذ العلم من مشايخهم في العقيدة والفقه والتفسير إذا علم موضع إشكالهم فقال الشيخ لا يكفر إلا من عرف الحق وعاند أما من خالف الحق عن تأويل أو عن جهل فهذا لا يكفر بل يقال هذا خطأ وهذا ضلاء ومن تأول وظن أن هذا التأويل حق أو أنه مقلد لغيره ظن أنه مصيب أو فعل هذا عن جهل، فهؤلاء كلهم لا يكفرون ولكن يضللون. ثم ذكر أن الأخذ عنهم في غير العقيدة من المعلوم التي من العلوم التي تقنونها فلا باس به. مثلاً يُخذ عنهم الفقه والنحو وما شابه بالنسبة لي التكفير. فموضوع التكفير فيه تفصيل وله ضوابط ذكرها أهل العلم في مواطنها وقد شرحنا ذلك وبيناه في شرحنا على نواقذ الإسلام وبيان ضوابط التكفير المعتزلة من أهل البدع الذين اختلف أهل العلم في تكثيرهم الجهمية كفروهم لأنهم ينفون عن الله الأسماء والصفات فهم يعبدون عدما لا شيء والمعتزلة ينفون عن الله الصفات ويثبتون له أسماء لكن غير على غير طريقة أهل السنة والجماعة <تصفيق> لذلك اختلف العلماء في تكفيرهم والشيخ عبد العزيز بن باز يذهب إلى تكثيرهم وغيرهم من أهل العلم وأما لا شاعر فلا يكفرون لأنهم يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات ويحرفون البقيه، لكن الجميع يضللون لأنهم تركوا الحق وتركوا الاتباع الذي أمر به في هذا الباب وحكموا عقولهم على الله تبارك وتعالى فضلوا وأضلوا أما موضوع أخذ العلم عنهم بغير العقيدة فما ذكره الشيخ هنا مخالف لما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه من جواز الأخذ عنهم في الفقه أو النحو أو غير ذلك وكان هذا سببا في ضلال الكثير من الناس وذلك أن الشخص يذهب إليهم ويجلس في مجالسهم ويسمع لهم ويلقون عليه أنواع الشبهات لا يوجد داعي إلى بدعه يدرسك فقها أو تفسيرا أو نحوا أو غير ذلك ولا يلقنك بدعته أبدا أبدا لا يمكن هذا والشخص الذي يذهب ليطلب العلم هو جاهل ذهب ليتعلم ليزيل الجهل عن نفسه فكيف يعرف الحق من الباطل وكيف يعرف أنه سيلقنه بعض الشبهات ولا لا السلف كانوا ينهون عن مجالستهم مطلقا وعن و... ويأمرون بهجرهم ويشنعون على من جالسهم ويحسبون من جالسهم عليهم فيضللون ويبدعونه كيف يتهاون في أخذ التفسير أو الفقه أو النحو أو غير ذلك من العلوم عنهم هذا أمر خطير جدا وهو مخالف لمنهج أهل السنة, أهل السنة والجماعة مخالف لمنهج السلف الصالح رضي الله عنه اقرأوا آثارهم ونظروا عندهم تجديد شديد في هذا الموضوع لأنه خطير جدا على عقيدة المسلم وعلى منهجه الفقه تمر بك مسائل عقائدية فيه التفسير مليء بالعقيدة حتى النحو بإمكانك أن تمثل بأمثلة في العقيدة في المصطلح بإمكانك أن تمثل بأمثلة في العقيدة فبإمكان الداعية إلى بدعته أن يدخل عقيدته في أي علم من العلوم فهذا القول الذي قاله الشيخ رضا الله خيرا خطأ وقد عرضناه على منهج السلف الصالح رضي الله عنه فوجدناه مخالفا لذلك وهذا ما قلناه سابقا مهما على كعب الشخص في العلم ومهما رسخ ومهما كان معظما في نفوسنا كلامه يعرض على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه فما وافقه أخذنا به وما خالفه تركناه ونحفظ لعالمنا مثل الشيخ صالح الفوزان مكانته واحترامه في نفوسنا ونعرف له قدره لكنه بشر يخطي كما يخطي بقية البشر هذا الكلام ما ينبغي أن يعول عليه أبداً قال كان سببا في ضلال الكثير من الشباب يجالسون أهل البدع يحبونهم يحترمونهم يأخذون عنهم كل شيء بعد ذلك وهو مخالف لما أوجبه السلف رضي الله عنهم من هجر أهل البدع وعدم السماع لهم ابن سيرين امتنع من سماع كلمة واحدة من الذي جاء يكلمه آية يقرأها عليه امتنع فما بالك بالتفسير والفقه وما شابه هذا ما عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم فاحذروا من خطورة أهل البدع ومكرهم بارك الله فيكم أما السؤال الذي بعده فيقول السائل إذا قال طالب العلم ببدعة ودعا إليها وكان صاحب فقه وحديث فهل يلزم بالبدعة سقوط علمه وحديثه وعدم الاحتجاج به مطلقا فأجاب الشيخ نعم لا يوثق به إذا كان مبتدعا مجاهرا ببدعته لا يوثق به ولا يتتلمذ عليه لأنه إذا تدلمذ عليه يتأثر التلميذ بشيخه ويتأثر بمعلمه هذا الحق هذا الكلام هو الصواب وهو الذي يجب أن يصار إليه فلا يؤخذ منه شيء ولا يتتلمذ عليه مطلقا لأنه من أهل البدع فالتأثر الطالب بشيخه هذا أمر لا بد منه أما السؤال الذي بعده فقال تعيش الأمة الإسلامية حالة اضطراب فكري خصوصا ما يتعلق بالدين فقد كثرت الجماعات والفرق الإسلامية التي تدعي أن نهجها هو المنهج الإسلامي الصحيح الواجب الاتباع حتى أصبح المسلم في الحيرة من أمره أيها يتبع وأيها على الحق قد سبق الكلام في هذا مرارا هذه الأمة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق فقال ستفترق إلى ثلاث وسبلين فرق كلها في النار إلى واحدة قالوا من هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه واصحابه في رواية الجماعة وقال إنه من يعيش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. لم يتركنا الله سبحانه وتعالى في الحيرة ولم يتركنا في متاهة ولا في ضياع. قد حذرنا وبين لنا طريق الحق من طرق من طرق الضلال. وبين لنا أن الأمة ستفترق وأن الخلاف سيكون كثيرا. وبين لنا طريق الحق وأضاءها تماما ونورها في قلوب من أراد الله تبارك وتعالى لهم الخير. فليس عذرا لك يا عبد الله أن ترى هذا الخلاف وهذا الشر موجودا ثم تقول قد احترنا قد وضع الله لك علامات ودلائل واضحة كوضوح الشمس تفرق بها بين الحق والباطل وبين لك طريق المستقيم وألزمك باتباعه بعد ذلك أنت يلزمك أن تتعلم حتى تخرج من هذه الحيرة وأن تعرف على الأقل تعرف العالم السني من عالم المبتدع أقل الأحوال وتعرف الذي ينصحك والذي ينصح لنفسه ولحزبه تميز بين أهل الحق وأهل الباطل وتتجرد للحق عندئذ تنجو عند الله سبحانه وتعالى فقد بين الله سبحانه وتعالى كل شيء بقي عليك أنت أن تتعلم وأن تعرف على أقل الأحوال ينبغي أن تبحث عن عالم السنة الذي يتبع طريق الحق ويفارد طرق الضلال حتى تتمسك به وتتبعه ما لم يظهر لك أنه قد أخطأ في مسالة وخالف فيها أدلة الشرع عندئذ وجب عليك أن تترك قوله وأن تذهب إلى القول الآخر هكذا تتخلص من التعصب تأخذ بقوله ما دمت تظن أنه على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنه ومتى قال بقول تظن أنت أنه مخالف من خلال ما رأيت من كلام أهل العلم الآخرين ومن خلال ما عنده من أدلة من الكتاب والسنة إذا استطعت أن تميز الحمد لله ما استطعت أن تميز تأخذ بقول العالم الأوثق عندك في علمه وفي دينه وفي اتباع لمنهج السلف الصالح رضي الله عنه وأن لا ينذن تقول قد أتيت بما أجب الله عليك والله أعلم ونكتفي بهذا القدر